أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حتابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدث إلا استمعوا وهم يلعبون لَا يَتَنقُلُبُونَ وَأَشَمُّ نَجْوَىَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُصْرِخُونَ قَالَ رَبِّي يُقْلِمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وهو السميع العليم بل قالوا أبغاث أحلام بل اكتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أصل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها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 ثُمَّ قُلْنَا لَهُمْ الوَعْدَ أَن جِئْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ لَكُمْ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ حَاضِرَةَ مَسْكَنٍ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَجِدُ مُؤْمِنًا يَرْجِعُ فيه ومساكلكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا والأرض وما بينهما لائبين لو أردنا أن نستخذ لهوا لا استخذناه من لجناء إن كنا صاعلين بل نصدف بالحق على الباطل فيجمغه وَلَقُ وَيْلُ مِ م تَثِفُون وَلَومَ في السَّمَواتِ وَالأَمْ وَمنَنْ عِ اللَول يَتكْبِونَ عَنْ الربادَتِه وَلَا يَتَحتون سَبِّقُونَ الليلى وََّهَا وَلَا يَُّون أَمِ التَّقَذُون آلية من الأرض هم ينكرون لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العنش عما يطفون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أم اتخلوا من دونه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 أنه لا إله إلا أنفع بدون وقالوا الرحمن ولدا سبحانه بل مكرمون لا يستقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بينهم مَنَ خَلَقَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَوْهُ مِن خَشْيَتِهِمْ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِ فَذَٰلِكَ لَضِيعَةُ الْجَهَلِ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلْمِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَسْطًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْدٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَاضِحَةً أَنْتَ مَدٌّ لِمَنْ يَمِيلُ بِمَ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَ الْسُبُلِ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَمِنْ آيَاتِهِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ طَيِّبَاتِهِ ۚ وَلَآبِتِ الْفُلْكِ بِأَمْرِنَا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ نُقُلِدُ أَفَإِنْ مِتَّ فَمَا أَنْتُمْ خَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ ونبذوكم بالشر والخير فتنة وإلينا تربعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هدوا هذا الذي ينكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلط الإنسان من عجل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 فسبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد اتجزئ لرسل من قبل كفحاق بالذين سكروا منهم ما كانوا به قل من يتلأكم بالليل والماء لَهَٰرٍ آل مِنْ رَبِّ الْعَظِيمِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آيَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هم منا أصوى من أطرافها أفهم الظالبون قل إنما أنذركم في الوحي ولا يسمعوا ثم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستتهم نفحة مَاذَا بِرَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِكَيِّ يَذُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بها وكفى بلا حاسبين ولقد آتينا موسى وعارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الثاغة مشفقون وهذه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم عشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال ما به السماسيل التي أنتم لها والسمارات والأرض الذي فضرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تغلوا مجددين فجعلهم جزالا إلا كبيرا لهم لعزهم أفلا تعحلون قالوا حلقوه وانصروا آليتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم وأرادوا به كيدا ونجيناه ونطن إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيساء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائف إنهم كانوا قوم زوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وَذَٰلِكَ دَاوُودُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَجَتْ فِيهِ زَنَجَةٌ وَكُنَّا لَهُ بِالْأَمْرِ شَاهِدِينَ فَسَخَّرَ لَهُ سُلَيْمَانُ وَقَالَ انْهَضْ فَاْتِنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَشَخَّصْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يسبحن وكنا فاعين وعلمناه صنعة روس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكئون ولجليمان الريح عاصفة تجني بأمره إلى الأرض التي بارتنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إلا دا ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراقمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من قر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإجليز وذلكف كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ جابهم غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات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 إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالفين فاستجبنا له وعبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يتارعون في الخيرات ويدعوننا غضبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فردها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون وَسَتُصْعَمُ أَنْرُهُن فَيَنهُم كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَخْلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا خُطَرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُمْ كَاتِبُونَ وحرام على طرية أهلتناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينفعون وَقَتَلَ مَذَلِّ وَاحِدُ الْحَقِّ فَيْلَهَا يَا شَاخِصَةَ الْأَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ إِنْ كُنْتُمْ لَوْ كَانَ لَنَا أَهْلُهَا ثَمَّ وَجُوهًا وَكُلُّ فِيها خَالِدُونَ لَهُمْ فِيها دَارُ سِرٍّ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَطَفَتْ لَهُمْ مِنَ الْخُسْنَى أُولَٰئِكَ عنها وبعدون لا يسمعون حتيشا وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحجرهم الفدع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نريده وعدا علينا إنا كنا فاعرين ولقد كتبنا في الغور بالمسك بَخْتِ الذِّكْرِ أن الأَرْضَ يَرِزْقُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِيهَا لَذٰلِكَ بَلَاءٌ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا اللهكم إله واحد فأل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أجري أطيب أم بعيد ما توعدون ومن القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربعكم بالحق وربنا الرحمن المستعام على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا تَتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَى النَّاسَ كُلَّهُمْ مُضْطَرّعِينَ مَنْ أُعْطِيَ وَتَأْبَى كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا وَتَأْبَى كُلُّ ذَاتِ حمل ومن الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله جديد ومن الناس من يجاجل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مليد كتب عليه أنه من تولاه فأنه وَيَأْتِي إِلَى عَذَابِ السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم, فإنا خلقناكم بِعِظَمٍ مِّنْ عَلَقٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّطَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّطَةٍ رِّزْقًا لِّكُلٍّ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إلى أجل سنة ثم نحيكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يترفى ومن وغبت وأنفتت من كل زوج بني ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الزاعة آتية لا ريب فيها الله يدعك من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مميس ثاني عقفه ليضل عن سبيل الله لو في الدنيا خز وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا خَرِيقًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ مِّنَ الْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَحْبِطُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طَمَأَنَّ بِهِ وإن أصابته فتنة للقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الظلام الفعيد يدعو لمن ضر أقرب من نفعه لبئت المولى ولبئت العشير إن الله يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يجيل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليبطع فلينظروا ثم من يقطع فلينظر هل يذهب لن شيده بل ما يغينه وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يجي من يريد إن الذين آمنوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ لَأَعْلَمُ بِالشَّيْطَانِ وَأَصْحَابِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والجبال والجلد والذوالب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يولي الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختفروا في ربهم فالذين كفروا قد عجلهم سياب من نار يخف من رجل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 الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أزاور من ذات ولخلؤا ولباسهم فيها حريد وهدوا إلى الصيد من القول وهدوا إلى صراق الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه والباد ومن يجفيه بإلحان بظلم نزقه من عذاب أليم وإذ ضوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك فيه شيئا وطهر بيتي للطائفين والطائمين والمبكع السجود وأزل في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامرين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ذهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوطوا نذورهم وليطلقوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم قرمات الله فو خير له عند ربه فأحلت لكم الأنعام إلا ما يسلى عليكم فاجتنبوا لجتمن الأوسان واجتنبوا قول الدين خلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الليح في مكان سحيق لذلك ومن يشرك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 كم يذكر اسم الله على ما وزقهم من بيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المغبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما وصابهم والمقيم الصلاة ومما رذرناهم ينفقون والبجن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وقلوا منها وأطرموا القانع والمؤسر كذلك سفرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال كذلك تخرى لكم لتكبروا الله على ما أدأكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان شفور أذن للذين يقاتلون بأن الله على نصرهم لطبيل الذين أفلجوا من تياج بضي حف إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفقوا الله الناس بحضهم ببعض له اجتمت سوامع وبيع وصلواتهم ومسائل الكوفي أسم الله كثيرا ولينفرن الله من ينفره إن الله لطويب عزيز الذين إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كلبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقول نور وأصحاب مليا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان لك فكأي من قرية أهلتناها وهي ظالمة فهي صاوية على أروحها وبئرها خطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يحللون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبطار ولكن تعمل قلوب التي في وَمَا الصَّالِحُونَ إِلَّا مِنَ الْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ فَتَأَيَّمُّ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ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 وَلَجِينَةٌ تَجْعُزُ فِيهَا عَيْنَاكَ آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ ولا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ ألقى الشيطان في أميته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يهتم الله آياته والله علم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة في قلوبهم والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفيه خاص بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخفت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا فَزِيرُقُ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي ضَلَالٍ مِّنْ حَدِيثٍ تَأْتِي يَوْمَ الصَّاخَّةِ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِي يَوْمَ عَذَابٍ عَظِيمٍ أَلَمْ نَكُن فِي يَوْمَيْنِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي ذلك ومن عاقب بمثل ما عوكب به ثم قضي عليه لينفر أنه الله إن الله لعفوه الغفور ذلك الله يولد الليلة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 وتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما فِي الأرض وإن الله له الغني الحميد ألم تر أن الله تخر لكم فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُنْزِفُ السَّمَاءَ أَنْدَابًا عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لتفور في كل أمة جعلنا من سكلهم ناسبوه فلا ينادعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى المستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة بما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في والسماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لن ينزل به سلطانا وما ليس لهم وَمَا يظْلِمُونَ مِنْ نَصِيبٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا لَا يَنْتَهُونَ عَالِمِي الْغَيْبِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا يَكَادُونَ يَسْتَثْنُونَ بِالَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّا وَعَدْهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَا أَيُوَا النَّاسُ قُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ الله لن يطلبوا زبابا ولو اجتمعوا له وإن يجلبهم شيئا لا يستنكذوه منه ضغف الطالب والمطلوب ما قد الله حفظ قدره إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَلِيمٌ اللَّهُ يَصْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسْلَمُونَ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَحْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِذَا اللَّهُ يُرِيدُ شَيْئًا يا أيها الذين آمنوا اشعوا واستجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لغلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لتاديكم إبراهيم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَقُولَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ لِيَقُولَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ على أَلَمَّا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم